يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتلقون اولياء اتلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم وإن الحق يخرجون الرسول, وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم, إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم تسرون إليهم بِالْمَوَدَّةِ وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل السبيل إيثقفكم يكون لكم أعداء ويبيصطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا, وودوا لو تكفرن لا تفعكم أرحامكم ولا يوم القيامة لا تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده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 الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن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 يُرِيكُمُ مُضَاهِرُوا وَظَاهِرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَتَوَلَّوْهُ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا اذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بامنهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوا الجن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسلوا واسلوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وان فاتكم كُم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثلما فقوا والتق الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون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 يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله يا أيها الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور